وَقَالَ لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في na من meu bifum wa va kritum na waka lu musa إن في ذلك بآية لكم